وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ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 وَلا قَذَ أَْرسَلنَا إى أُمَمِ مِن قَبِلِكَ فَأَخَذْناَاهُمْ بِالْبَْسَِ وَظَّّّ إلَ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 وَهُوَ الَّذ يَتَوَفَّكُ بِالليْلِ وَيَعلَمُ مَا جَ رَحْتُ بِ النَّهَارِسُمَّا يَبَعَسُكُمْ فِيهِ لُوقُضَ أَجَلُم مُسََّ ثمَُّ إلَيْهِ مَّجِعكُمْ سُمَّ يُونَبِّعؤُكُ بِمَاكُ تُمْ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 لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ق الأأَنَذع مِ دُون اللهِ مَا ل فَعنَ وَلَا يَظُرّنَا وَنُرَدّ على عقابنَ بعدَ إذهَ داَانَ الله كََّذ استوَت الشيطين فيِي الأرضِ حير.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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّ رَأ الشَّمسَ بازِغَةً قَالَ هذا رَبّ هذاَا أَكْبَرْ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إ بَرِي أُ مَِّا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 إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قذر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 فأَ النَّاتُ فَكُون فَالِقُإِصباحِ وَجَعَلَ الليلى سَكَنَوا وَشَّمسَ وَالقَمَرَ خُصبَان ذَلِكَ تَقُدير العزيز العم وَهُو الذي جَعَلَ لَكُم نُجُمَ لتَهتَدُ بهَا فِي ظُلماتاتِبَرِّ وَالبَحْ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم